وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى بلغه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 وكذلك يضرب الله الأمتال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا ومثله معه به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد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 والذين صبروا بتراءى وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسن السيئة أولئك لهم عقاب الدار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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سُودار الله يبسط الرزق لما يشاء.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 لِذَٰلِكَ وَعَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْ أن قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كلم بِهِ الْمَوْتَىٰ بل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا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 ولقد استهزأ برسلهم من قبلك فأملئت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أَفَمَنْهُ وَقَوَّامٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَتَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا أَقُلْ سَمُوهُمْ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 أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحتاب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفسه وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ مَنْ عُقِبَ الدَّارُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اسْتَمِرَّ سَلَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ